إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهم. إذا الإنسان يحذر الشيطان ويحذر مداخل الشيطان ويحذر خطوات الشيطان. وربنا جل جلاله نهانا عن اتباع الشيطان وعن اتباع خطواته فهذا هو اللائق بالمؤمن <تصفيق> وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه واحذروا من المخالفة فإن أعرضتم عن ذلك فاعلم أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه وقد بلغ فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها إذا على الإنسان أن يطيع الله وأن يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الطاعة تكون حينما يتعلم الإنسان القرآن ويتعلم السن النبوي القرآن السنة النبوي الصحيحة ويعمل بمقتضى القرآن وبمقتضى السنة ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها فنزلت الآية الثالثة فنزلت الآية التالية وهذا يدل على محبة المؤمنين بعضهم لبعض ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا تتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم التقوا آمنوا ثم التقوا واحسنوا والله يحب المحسنين تأمل كيف أن الإحسان هو سبب للحصول على محبة الله تعالى ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة قربا إليه اثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها إذا اجتنبوا المحرمات متقين صفق الله عليهم مؤمنين به قائمين بالأعمال الصالحة ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه لما هم فيه من استشعار رقابه الله الدائمة وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه فعلى المرء أن يستشعر دائما مراقبة الله عليه ألم يعلم بأن الله يرى فالإنسان يعلم بأن الله راه وأن الله مطلع على ظاهره وباطنه فيسعى المرء لتحسين باطنه وظاهره يا أيها الذين آمن ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا يختبرنكم الله بشيء يسوقه اليكم من الصيد البري وأنتم محرمون تتناولون الصغار منه بايديكم والتبارة برماحكم ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد من يخافه بالغيب لكمال ايمانه بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمره فله عذاب موجع يوم القيامة لارتكابه ما نهى الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سرف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد البري وانتم محرمون بحج او عمره ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم يحكم به رجلان متصفان بالعداله بين المسلمين وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم لكل فقير نصف صاع أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله تجاوز الله عما مضى من قتل صيد المحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك والله قوي منيع، ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانا من فوائد الآيات عدم مؤاخدة الشخص بما لم يحرم بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه تحريم الصيد على المحرم بالحج أو العمره وبيان كفارة قتله من حكمة الله في التحريم ابتلاء عباده وتمحيصهم وفي الكفاره الردع والزجر تم درس هذا اليوم نلقاكم غدا بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته